بسم الله الرحمن الرحيم رمضان لعلك تموت في رمضان لعلك تموت حفظ رمضان فإذا ما عزمت من الآن على أن تعمر شهر رمضان بالطاعة وبلا ذنب سيعينك الله على ذلك وإن على ذلك لك الأجر الجزي أصبب هدف لا يصبح هدفك في الحياة إن او ان انت تكون عندك عربيه او عمل أو هذه وسائل وليست غايات انا بتجوز عشان عرفت نفسي عشان اعرف اعبد ربنا انا بخلف عشان ولادك يعبد ربنا انا بشتغل عشان يبقى عندي مال اتقرب به الى الله يبقى كل هذه الاشياء وسائل وليست غايات <تصفيق> سكت دبل الكريم اراد المسلمون قتل النبي محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اجتمع له تسعه من الصحابه سبعه من الانصار واثنان من المهاجرين قال من للقوم وهو رفيقي في الجنه فقطم السبعه من الانصار الواحد تلو الواحد فقتلوا جميعا قلت انت يا اخي من تلك الهنم مَا بُوِنَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى والفرقان فمن شَهِدَ منكم الشَّهْرَ فليصم ومن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فعدة أيام ايا عليه السلام يناجي ربه جل وعلا ويقول يا رب علمني, علمني كلمه ادعوك بها فيقول جل وعلا يا موسى قل لا اله الا الله قال موسى عليه السلام يا ربي كل الناس يقولون لا اله الا الله انا عايز حاجه خاصه بي ربنا جل وعلا يا موسى وعزتي وجلالي لو ان السماوات السبع والارضين السبع وعامرهن بكفا ولا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا, لا اله إلا, إلا, الا الله, إلا الله. رمضان ذكرى قصه وحياه ودليل خير على اشد نيال سكبت على اعتبه الرحمات سكبت وفي الخيرها الجنات وجد طفلا صغيرا يجلس تحت شجره وهو يبكي فتقدم واحد من الجواسيس وساله علام تبكي يا بني هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب هنا قال سبحان الله وهل خلقنا من اجل اللعب قال اذا فعلام بك قال له ابكي لاني انا الذي تعودت ان اضرب عصفوري بسهم واحد واليوم لم استطع الا ان اضرب سكبت على اعتبه الرحمات سكبت وفي الخيرها الجنات ان تطمح لبنات الى ان تكون مثل المسلم الخلداني فتكون لاصحاب النبي ايظن اصحاب النبي ان يستاثر به دوننا كلا والله لن نزاحمنهم عليه على الحمد صلى الله عليه وسلم اذا رمضاننا من, من الآن ايها الاخ الحبيب من الآن ايتها الاخت المباركه نم من الآن على ان نعيش رمضان اي منشتاق للقاء الله هل مشتاق لجنه الله ان مشتاق لصحبه رسول الله صلى تسجيلات عربية الإسلامية الريادة والتميز أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز رمضان بلا ذنوب لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي واهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك فيوم الجمعة هو عيد من أعياد المسلمين في الدنيا وهو كذلك عيد من اعياد المسلمين في الاخره فاليوم لقاؤنا مع خطبه بعنوان رمضان بلا ذنوب ولعلنا نتعجب واننا نتحدث عن رمضان قبل ان يأتي رمضان بشهر كامل ولكن المؤمن الطموح الذي له هدف يعيش من اجله ولا هدف يرضي العبد اعظم من فوزه برضا الرب فالمؤمن الذي يسعى لمرضات ربه جل وعلا وللفوز بجنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يستعد ويتاهب لقدوم هذا الشهر الكريم المبارك من قبل ذلك لا أقول بشهر بل بأشهر عديدة فلقد كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسألون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان فإذا ما جاء الشهر فصاموه وقاموا على الوجه الذي أراده الله عز وجل توجهوا إلى الحي القيوم ستة أشهر أخرى أن يتقبل منهم الصيام والقيام في شهر رمضان الذي قاموا فيه بواجبهم تجاه ربهم جل وعلا أجل فواجب علينا أن نستعد وأن نتجهز وأن نتأهب لقضوم هذا الضيف الكريم المبارك فرمضان بلا ذنوب مضى علينا كم من شهر رمضان مر علينا في أعمارنا وقد أطعنا الله جل وعلا صمنا وقمنا وقرأنا القران ووصلنا الرحم وتصدقنا ولكن مع ذلك لم يخلو الشهر منا من بعض الذنوب البسيطة اليسيرة التي لا ينجو منها إلا القليل فالعصمه دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لكننا هذا العام نريد أن نستقبل هذا الشهر استقبالا جديدا وأن نتأهب له تأهبا جديدا فأن نعزم من أول هذا الشهر أن نستقبل الشهر من أوله لآخره بلا ذنب واحد رمضان بلا ذنوب تأمل معي أيها الأخ الحبيب ذلك المشهد العجيب من مشاهد الآخرة والذي ننطلق من خلاله إلى تلك الخببة أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا جميعا شهر رمضان وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النيران فجأة صدر الامر الهي من الرب الكريم الجليل العلي الى اسرافين عليه السلام بان ينفخ نفخة البعث فبعث الخلائق جميعا وقاموا جميعا من قبورهم ينفضون الطراب عن اجسادهم وهم الذين مكثوا الاف السنين تحت الطراب فمنهم من عاش أو منهم من مكث آلاف السنين تحت التراب في عذاب لا يعلمه إلا الله ومنهم من مرت عليه فترة البرزه كصلاة ظهر أو كصلاة عصر كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم وكان يعيش في القبر في نعيم لا يعدوه ولا يساويه إلا النعيم في الجنة بل يفوقه النعيم في الجنة مرت تلك الفترة وخرجت الخلائق جميعا من قبورهم ينفضون التراب من على أجسادهم والكل يتبع الداعي الذي يدعوهم إلى أرض المحشر ليقفوا جميعا بين يدي الحق الجليل جل وعلا فقاموا جميعا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وقف الجميع ووصلوا إلى أرض المحشر والناس كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأضمأ ما كانوا وأعرى ما كانوا مصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنوا فوق الرؤوس حتى تكون قنقدار مين وقد جيء بجهنم لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها فتزفر جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ربتيه وقال يا رب سلم سلم فالموقف شديد وعصيب خمسين الف سنة الناس في عطش شديد وفي جوع شديد وفي عري شديد والجميع يستغيثون ويلجأون الى الله جل وعلا ان يفرج عنهم كرب ذلك اليوم وقف الناس في غاية العطش يبحثون عن شربة ماء والانسان بطبعه قد يصبر على الجوع لكنه لا يصبر بحال من الاحوال على العطش نظروا جميعا في ارض المحشر وهي أرض مستوية لا يختبئ فيها شيء وبرز لله جميعا فالكل بارس وواضح لا يخفى شيء على الله سبحانه وتعالى فجأة لاح لهم حوض النبي من على بعد فتوجهت الخلائق جميعا الى ذلك الحوض لعل كل واحد منهم ان ينال شربة من يد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ السباق الحقيقي الكل يجري نحو الحول حتى اقتربوا جميعا ووقفوا بجوار الحول لا اقول انهم جميعا وصلوا الى نفس الحول لكنهم وقفوا بعيدا عن الحول فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم واذا بهم يرون الحبيب بل مصطفى وكأن وجهه بل وجهه أحلى من القمر صلى الله عليه وآله وسلم فجأة بدأوا يتقدمون الواحد تلو الواحد فمنهم من يؤذن له ومنهم من يزاد ويرد ولا يعلم لماذا يزاد ولماذا يرد فقد نسي كل مجرم إجرامه وقد نسي كل منافق النفاق، وقد نسي العصات والمجرمون والمتمردون ما فعلوا في دنياهم فمنهم من انكر سنة الحبيب المصطفى ومنهم من ابتعد عن هدي الحبيب محمد بل منهم من تقاول على شخص النبي صلى الله عليه وسلم الكل نسي ذلك في ظل العطش الشديد الذي دام آلاف السنين وإذا بهم يطمع كل واحد منهم أن ينال شربة من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ينادي على رجل فيعطيه كوبا من حوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء وفي رواية بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة واحدة لم يضمأ بعدها أبدا يشير النبي إلى واحد فيأتي فيشرب من يد النبي محمد فإذا ما أشار النبي إلى الآخة إذا الملائكة تزود هذا الرجل فيتعجب النبي وينطفض وهو الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين النبي لا يريد أبدا أي عذاب لأي إنسان مهما كان صلى الله عليه وسلم بعث النبي رحمة للمؤمن وللكافر وللبر وللفاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى من كل أعماق قلبه أن يؤمن كل مشرك وكل ملحد على وجه الأرض لينجو من عذاب الله جل وعلا. أما سمعت الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي لما سمع عن غلام صغير يهودي وهو في مرض الموت وإذا بالحبيب المصطفى يدخل عليه صلى الله عليه وسلم ويقول له يا غلام اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي الغلام من أبيه وهو واقف بجواره فنظر إليه فقال له أبوه وهو رجل يهودي قال يا غلام أطع أبا قاسم فقام الغلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي نهر الرحمة وينبوع الحمام يخرج مبتسما و ينسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم فالنبي لا يتمنى العذاب لاحد بل ان المشركين لما اشتد اذاهم على اصحاب سيد المرسلين والحديث رواه مسلم جاء اصحاب النبي وطلبوا من النبي ان يدعو على المشركين وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد بكلمات بسيطة رقيقة خرجت من قلب قد امتلأ رحمة لو وزعت على الكون كله لفاضت فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه واله وسلم نظر النبي إلى ذلك الرجل الذي زادته الملائكة عن الحوض فتعجب ونادى وقال أصحابي أصحابي أحبابي أحبابي وإذا بالملائكة تكشف للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يكن النبي يعلم عن هذا الرجل فقالوا له عن هذا الرجل وعن أمثاله يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك لقد رجعوا عن دينهم القهقرة فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم في الدو واللحظة ويقول صحًا صحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير سل نفسك أيها دفع الحبيب وسلي نفسك ايتها الأخت المباركة من الذي يسر لهؤلاء أن يشربوا من حوض النبي؟ وما الذي حال بين هؤلاء وبين إن شربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يسير في أن هؤلاء الذين شربوا كان لهم هدف محدد عاشوا حياتهم كلها من أجل تحقيق هذا الهدف ألا وهو الفوز برضوان الله وجنته والفوز بصحبة النبي في الجنة والإنسان مجبول على حب الأجر ففي الصحيح أن امرأة رفعت صبيا صغيرا لها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج ينفع داي حج قال أجل ولك الأجر مع أنها لم تسأل النبي عن الأجر بل سألته عن الحج لكن النبي يعلم يقينا أن كل عبد يحب الأجر فقال أجل ولك الأجر من أجل أن تتشجع أن تأكله مرة أخرى وثانية وثالثة لحج بيت الله الحرام أجل. فالإنسان وجهور على حب الأجل فإذا ما أردنا أن نعيش رمضان بلا ذنوب، فاعلم أن ذلك لن يكون إلا بأن تحدد لنفسك هدفا تسعى من أجله تريد ان تحقق ذلك الهدف وتسعى بكل ما اوتيت من قوة من اجل ان تغفر وان تفوز بتلك النعمة التي حددتها من خلال ذلك الهدف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ دوما وابدا بقلوب اصحابه وامته الى ثلاثة اشياء هي اجل الاشياء في الكون كله اولا حب لقاء الله او الشوق للقاء الله والفوز برضوانه هذا اول شيء والأمر الثاني الفوز بجنته والأمر الثالث صحبة النبي في الجنة ثلاثة أشياء دارت عليها الأهداف والطموحات التي سكبها النبي في قلوب أصحابه بل وفي قلوب أمته من بعدهم صلى الله عليه واله وسلم أولا الشوق للقاء الله وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عبد يعيش على الطاعة سيشتاق إلى لقاء الله وأن كل عبد يعيش على التفريط أو في معصية الله جل وعلا فلن يشتاق للقاء الله فقال كما عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه تقول الفقيهة الربانية عائشة رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله أكرى بية الموت فكلنا يكره الموت فحد بيحب يموت؟ فقال ليس ذاك يا عائشة ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برضوان الله جل وعلا فأحب لقاء الله فأحب الله لقاء وإن العبد المنافق أو الفاجر إذا حضرته الوفاة بشر بعذاب الله فكره لقاء الله فكره الله لقاء هكذا هدف حددته وأردت أن تسير من أجل أن تصل إلى ذلك الهدف فإذا ما وصلت إلى ذلك الهدف بأن عملت أعمالا وأحسنت الظن بالله جل وعلا قدمت الخير الكثير مع حسن الظن والإخلاص لله جل وعلا فأبشر بكل خير فأبشر بكل خير يبقى إذن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه بل كان أصحاب النبي يسمعون النبي دوما كما في الحديث الذي رواه النسائي بسندم صحيح يسمعونه يدعو بهذا الدعاء الجميل الرقيق كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم واسألك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة بل وامام أعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا النبي وهو في السكرات صلى الله عليه وسلم وقد خير بين الدنيا وظهرة الدنيا وما فيها وبين لقاء الله فاختار النبي لقاء الله وقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى كما في الحديث الذي رواه البخاري تعلم أصحاب النبي ذلك صلى الله عليه وسلم فعاشوا على طاعة الله وتأسوا واهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حضرتهم الوفاة كانوا في أجل أنواع الشوق للقاء الله جل وعلا تأمل معي ما قاله معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال وتأمل لتلك الكلمات وانظر إلى هذا الحال الذي كان عليه معاذ رضي الله عنه ورده قال مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقه لا أفلح من لا أفلح من ندم جاء الموت فهذا هو موعد للقاء الحبيب بحبيبه جل وعلا فهل يكره الحبيب لقاء حبيبه فإذا ما قدمت العمل الصالح قلبك سيشتاق سيتقطع شوقا للقاء الله جل وعلا كما حدث ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وارضاه أجل وبلال رضي الله عنه وارضاه تحضره السكرات فتكون زوجته وحزناه وحزناه فيكون لها بلوا فرحا وفرحا غدا القى الاحبه محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم فكان عندهم شوق عجيب للقاء الله بل واذكر لكم تلك القصه التي كررناها مرارا وتكرارا وهي قصه عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه في غزوه احد لما لقيه سعد بن ابي وقاص فقال له سعد يا عبد الله ترى انه قد حضر ما نحن فيه الآن فهل يدعو كل واحد منا بدعوه عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا وأن يرزقنا الشهاده قال اجل ادعو انت اولا يا سعد فقام سعد النبي وقاص وقال اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرض شديدا باس اقاتله فيك فاقتله ثم اخذ سلبه ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا فاقتله واخذ سلبه ثم تلقني رجلا اخر شديدا حرض شديدا باس اقاتله فيك فيقتلني ثم نظر سعد الى عبد الله بن جحش وقال تمنى على الله يا عبد الله فقام عبد الله وقال وتامل معي إلى ما قال قال أما أنا فاللهم إني أسألك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرض شديدا بأس أقاتله فيك مش أقدر أصبر مش شاء أقاتله فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يقطع اذني ويجدع انفي ويبقى بطني ويفقا عيني فاذا لقيتك يوم القيامه سالتني فيما كان ذلك يا عبد الله اقول من اجلك فتقول صدقت يا الله وتمر غزوه احد وبعد الغزوه يبحث سعد بن ابي وقاص عن صديقه وحبيبه عبد الله بن جحش يقول فوالله لقد وجدته على نفس الهيئه التي تمناها وقد قتل عبد الله بن جحش وقد جدع انفه وقطعت اذنه وبقر بطنه وفقات عينه فقلت صدق الله فصدقه الله أجل والله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يمكن أن يشتاق للقاء الله إلا إذا عاش على لا إله إلا الله كلمة التوحيد كلمة التوحيد وهي أعظم كلمة في الكون كله تلك الكلمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الانس والجن والملائكة وكلف العباد باعظم تكليف وهو ان يحقق العبودية لله جل وعلا وخلق الجنة والنار وبناء على ذلك التكليف سينقسم الناس يوم الخيامة الى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير اسأل الله جل وعلا ان يجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى كل هذا من اجل كلمة لا اله الا الله اعظم كلمة موسى عليه السلام يناجي ربه جل وعلا ويقول يا رب علمني كلمة أدعوك بها فيقول جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله فقال موسى عليه السلام يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله أنا عايز حقا خاص بي أنا فقال جل وعلا يا موسى وعزتي وجلالي لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. أعظم كلمة ولذلك وضح لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح حينما قال سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهر هذا الرجل عمل من الذنوب والمعاصي ما ملأ تسعا وتسعين سجلا السجل كمبد البصر لك أن تتخيل ما هي الذنوب والآثام التي ارتكبها هذا العبد؟ لكن هذا العبد له حسنة عند الله جل وعلا تلك الحسنة تمحو كل سيئة فالتوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة فقال جل وعلا أهذه صحيفتك؟ قال بلى يا رب أهذه أعمالك؟ قال بلى يا رب أظلمك كتابتي الحافظون الملائكة اللي بتكتب عليك ظلمتك؟ قال لا يا رب فقال جل وعلا بعد أن أخرج بطاقة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله للعبد احضر وزنك فقال العبد متعجبا يا رب كيف أحضر وزنهم تسع وتسعون سجلا أستجلك مد البصر وما تساوي تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فقال جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم فأحضر العبد وزنه يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فوضعت استجلات في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة يقول النبي فطاشت استجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء لا إله إلا الله لم تشتاق للقاء الله إلا إذا عشت على تلك الكلمة وعملت بمقتضاها وعرفت يقينا أنه لا معبود بحق إلا الله فلا حاكمية إلا لله ولا تشريع إلا لله ولا عبادة إلا لله ولا شيء يصرف في الكون كله من العبادة إلا لله جل وعلا فاطر السماوات والأرض ووالله ما عاشت الأمة في عزة إلا يوم أن عاشت في ظلال التوحيد وما ذاقت الأمة الذل والصغار والهوام إلا يوم أن وقعت في الشرك الأكبر فضلا عن الشرك الأصغر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أجل والله تأمل معي حال كفار مكة كفار قريش الذين عاشوا على الشرك زمانا طويلا عاشوا في جاهرية وصفها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم فقال النبي وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال حذيف بن اليمان كما عند البخاري لقد كنا يا رسول الله في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير إذا فأرض الجزيرة كانوا يعيشون في جاهلية وشر قبل بعثة النبي محمد فلما جاء أبرهر يريد أن يهدم بيت الله جل وعلا يريد ان يهدم الكعبة فما حدث من كفار قريش الذين كانوا في غاية القوه والشجاعة والبسالة والجرأة ماذا صنعوا تركوا لهم مكة كلها وصعدوا الى الجبال وقال لهم عبد المطلب للبيت رب يحمين انظر لهذا الخور وتلك المهانة والعجز والخوف الشديد الذي دب في قلوبهم بغير عقيده اما يوم ان سكب النبي صلى الله عليه وسلم نعمة التوحيد في قلوب بعضهم يوم ان اسلم بعضهم لله جل وعلا وابى كثير منهم الا ان يعيش على الكفر هؤلاء الثلة الميمونة المباركة القليلة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حارب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بهم البلاد بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم دخلوا بعد ذلك في الغزوات والفتوحات وقدموا الأرواح رخيصه من أجل الله جل وعلا هكذا في ظلم العقيده وننظر أيضا كيف ضاعت الخلافة في بلاد الأندلس ارسل ملك البرتغال عام 700 ارسل مجموعة من الجواسيس الى اسبانيا لكي يعلم كيف حال المسلمين في تلك البلاد فقال ان وجدتوهم على دينهم فلا طاقة لنا بهؤلاء وان وجدتوهم قد فرطوا يمنة ويسرة وتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم فسوف نشتاح البلاد بالجيوش في يوم واحد دخل هؤلاء الجواسيس فوجدوا البلاد كلها ما بين دراسة لعلوم القران وعلوم السنة وعلوم الكيمياء وعلوم الرياضة والفيزياء وما بين حافظ وما بين تان وما بين ساجد وقائم فعادوا ولكنهم في طريق العودة وجدوا منظرا عجيبا وجدوا طفلا صغيرا يجلس تحت شجرة وهو يبكي. فتقدم واحد من الجواسيس وسأله على تبكي يا بني هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها قال سبحان الله وهل خلقنا من اجل اللعب قال اذا فعلام البكاء قال له ابكي لاني انا الذي تعودت ان اضرب عصفورين بسهم واحد واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد فتعجب هذا الجاسوس وقال وما ضرك في ذلك قال سبحان الله ان كنت قد قصرت في الرماية فكيف اصنع اذا دخل اعداء الله الى بلادنا فعاد الجواسيس الى ملك البرتغال واخبروه بالخبر فقال انكثوا هنا فلا طاقة لنا بهؤلاء مات ملك البرتغال وتولى ابنه بعد ذلك الملك فارسل مجموعة اخرى بعد سنوات عديدة مجموعة اخرى من الجواسيس الى بلاد اسبانيا فلما دخلوا وجدوا اكثر الناس قد عاشوا من اجل اللهم والغناء واللعب ومن اجل الخوض في الزنا والربا ولا حول ولا قوة الا بالله نظروا في المساجد فوجدوا ان المساجد قد هجرت نظروا الى القرآن ووجدوا ان المصاحف قد علاها التراب قد هجرت ولا حول ولا قوة الا بالله في طريق العودة وجدوا شابا فتيا كبيرا يجلس تحت شجرة ويبكي فقال له علام البكاء قال أبكي لأن حبيبتي فارقتني منذ ثلاثة أيام فعلم أن القوم أصبحوا في شر وفساد لا يعلمه إلا الله فعادوا الى ملك البرتغال فاخبروه بالخبر فداهم القوم في ليلة واحدة وبذلك ضاعت الخلافة في بلاد الاندلس بعد ثمانية قرون عاشوا فيها على طاعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعز كل العز ان تعيش على لا اله الا الله والعز كل العز ان تسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر حتى على مدار الافراد انظر لبلاد رجى الله عنه ارضاه كان عبدا رقيقا يباع ويشترى في الاسواق فما كان منه بعد ان لامس الامام قلبي قلبه واصبح صاحب هدف وعاش من اجل لا اله الا الله انظر لبلاد اعلى الله عز جل قدره فكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان النبي كما روى الامام ابن الجوزي في زاد المسير لما دخل النبي يوم فتح مكة بلال ان يصعد ويؤذن من فوق الكعبة فصعد بلال ووقف من فوق الكعبة وهو الذي كان يعذب وتلقى الصخور العظيمة على صدره وظهره ويريد اميه بن خلف عليه من الله ما يستحقه يريد ان ينال منه كلمة الكفر واذا بلال يقول احد احد احد احد فيمر ابو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الأحد ويذهب بعد ذلك ويشتري بلالا ليعتقه من أجل الله جل وعلا فيقوم بلال ويؤذن فوق الكعبة يا للعز يا للكرامة فإذا برجل من المشركين اسمه عتاب بن وسيد يقول أنا وجد محمد غير هذا الغراب الأسود من أجل أن يأمره ليؤذن من فوق بيت الله فإذا بالحق جل وعلا يغضب لغضب بلال فينزل القرآن من عند الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بل يبشره النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يبشر بلالا أنه سمع دفا عليه أي تحريكا عليه أمامه في الجنة بل ويبشره مرة اخرى كما عند الترمذي بسند حسن انه قال اشتاقت الجنة الى ثلاثة علي وعمار وبلاد فالجنة تشتاق لي لماذا؟ لانه عاش من اجل لا اله الا الله هذه هي العزة هذه هي الكرامة اسيا امرأة فرعون التي عاشت في قصر من قال انا ربكم الاعلم التي عاشت في قصر من قال ما علمت لكم من اله غيره ومع ذلك لما لامس التوحيد والإيمان شغاف قلبها سطر الله قصتها في كتابه بل وجعلها مثلا لكل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وشهد لها النبي بالكمال صلى الله عليه وسلم فقال كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اربع وكان من بينهم آسية امراه فرعون عليها السلام اجل حتى انها قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فيوم ان امر فرعون حراسه وجنوده ان يضربوها بالحجر من الاجل ان يقتلوها رفع الله عز وجل لها بيتها في الجنة فلما رأت بيتها تبسمت فظن انها قد جلت فماتت قبل ان يصل اليها الحجر عليها السلام اجل والله فاصبحت مثلا لكل مؤمن ومؤمنة وعلامات الشوق للقاء الله جل وعلا ثلاثه فاول علامه فطام الجوارح عن الشهوات وهذا هو موضوعنا رمضان بلا ذنوب انت مشتاق للقاء الله من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لاتئ وهو السميع العليم اللي مشتاق للقاء ربنا فربنا بيصبر بهذه الايه من كان يرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت اطمن هتقابل ربنا إن شاء الله ستلقى حبيبك جل وعلا فأول علامة فطام الجوارح عن الشهوات وهذا يحتاج إلى ميلاد للقلوب أن يلد القلب ولادة طبيعية فيخرج من بطن الشهوات إلى بحر الطاعة تعيش في طاعة الله تعيش على لا إله إلا الله تعيش على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل نفسك أيها الحبيب وسل نفسك أيها الأخت المباركة كم تركنا من الذنوب اتخاء وجه علام الغيوب جل وعلا. كم تركنا من الذنوب والآثام وكم سنترك هذا العام الآن ونحن الآن نعيش في تلك الأيام قبل قدوم شهر رمضان كم أخت مسلمة تعزم من الآن من الآن على أن تلبس حجابها اليوم قبل أن يأتي الغد. كم اخت عزمت على اباك كم اخ مسلم عزم على ان يضر والديه بعد ان كان عاقا لهما كم من المسلمين ينوي اليوم ان يستخيم على طاعة الله وان يعمر بيوت الله جل وعلا في الصلوات الخمس بعد ان كان مقصرا في طاعة الله ده اذا الجوارح عن الشهوات اما العلامة الثانية والثالثة في عجالة سريعة وقت بها حبة الاولى فالعلامة الثانية حب الموت مع الراحة والعافيه كثير من الناس يظن أنه لو يوم أن أصبح غنيا أو أصبح وجيها أو أصبح صاحب منصب فإنه بذلك لا ينبغي أن يفكر في الموت بحال من الأحوال مع أن الأمر عكس ذلك لأن الإنسان كلما ازداد نعيما في الدنيا وطرفا كلما اشتاق أكثر للقاء الله لأنه يعلم يقينا أن ما عند الله خير ما أبقى سبحانه وتعالى وكما قال أحد العلماء حينما كان في ضيافه أحد الامراء فوجد الأبهة والجمال والإعداد العجيبه في قصر هذا الأمير فقال لهم هذا إعداد البشر للبشر فما ظنكم بإعداد رب البشر الذي قال جل في علاه كما في الحديث القدسي لدرواه المخاية ومسلم أعددت لعباد الصالحين إن عاشوا من أجل لا إله إلا الله أعدت لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى العلامه الثانيه حب الموت مع الراحة والعافيه سل نفسك ايها الحبيب يوسف عليه السلام حينما القي في الجب هل تمنى الموت ابدا حينما تعرض لفتنه او نحنة امراه العزيز هل تمنى الموت ابدا حينما القي في السجن هل تمنى الموت ابدا فماذا تمنى يوسف الموت تمنى يوسف الموت يوم ان كان على العرش وخر له ابوه واخوته ساجدين له وهو على العرش قال في تلك المحظة توفني مسلم والحقني بالصالحين والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دانت له الممالك وجاءت له نفوذ تسلم لله جل وعلا وجعله الله عز وجل سببا في إقامة دولة للاسلام في المدينة المنورة لا تضاهيها دولة على وجه الأرض في تلك اللحظة قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى أما عن العلامة الثالثة أن يشغلك الشوق بالله عن كل شيء اشتغل واتجوز وخلف وقتل واجمع المال وتفسح وخذ كل ما تستطيع من المباحات في غير معصية الله لكن بشرط ان يكون الهدف الاول مرضاه الله هدفة الاول ان انت تقول انا عايش عشانك انا بتجوز عشانك بخلف عشان ولادي يعبدوك بعمل كذا عشانك بتعلم عشان ادعو اليك بدعو اليك عشان اعبد الناس ليك يا رب يبقى اذا انا عايش لله لا يشغلك اي شيء في الكون عن الله سبحانه وتعالى تعيش في حياتك كلها لله وأنت تمتثل قول الله جل وعلا قل صلاتي صلاة ونسك ومحيايا وممات بالله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين فأول شيء يحدوك إلى ذلك هو الشوق للقاء الله لعلك تموت في رمضان لعلك تموت قبل رمضان فإذا ما عزمت من الآن على أن تعمل شهر رمضان بالطاعة وبلا ذن سيعينك الله على ذلك مت على ذلك فلك الأجر الجزيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الخير كما قال الامام احمد بن عبد الله قال يا بني انوي الخير فانك لا تزال بخير ما انت خيرا وقال أبو سليمان الداراني طوبى لرجل صحت له خطوة يريد بها وجه الله يريد بها وجه الله أجل فما عليك إلا أن تخلص النية لله أما عن الخطوة الثانية التي خطاها النبي من أجل تحديد الهدف لكل مسلم ألا وهو دخول الجنة أن تفوز بالجنة كان النبي صلى الله عليه وسلم دوما وأبدا يشوق أصحابه إلى الجنة حديث هو الكل يعلم لما كان حمذرة قد لقي أبا بكر فقال له يا حمذرة فقال له يا أبا بكر نافق حنظر قال وماذا؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنه والنار فكأن ما رأي عين كلمة رأي عين. توضح مسألة عظيمة ألا وهي أن النبي كان ينكرر دائما تلك الموعظة أمام حتى كانهم يرون الجنة والنار أمامهم. هكذا فإذا أراد الله بعبد خيرا كما قال الإمام ابن القيم فإذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث رواه ابو داود بسند صحيح لما رقيه واحد من أصحابه فقال يا رسول الله ماذا تقول بأبي أنت وأمي ماذا تقول في صلاتك فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ بن الجبل فقال له النبي ميسرا له ماذا تقول أنت قال أسأل الله الجنة واستعيذ به من الله قال حولها ندندن أنا بن الجبل وكان النبي دائما وأبدا يربط العمل بالجنة من يحفر بئر الرمأ وله الجنة من يجهز جيش العصرة وله الجنة من يفعل كذا وله الجنة فكان لا يتجر مع النبي جهد حتى في بيعة العقبة الثانية سأله النبي كذا وكذا وطلب منه امورا عظيمة اخذ منهم كل شيء قالوا فما الثمن يا رسول الله قال الجنة قالوا رضينا ربح البيع لا نقيم ولا نستقيم هذه المسألة ان الانسان دائما يكون عنده شوق الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى ولذلك حتى في طلب الجنة كان النبي يعلمهم علو الهمة فقد قال النبي كما في الحديث لدراه الطبراني في الكبير رسالة صحيح قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سافسافها اطلب هدف عالي لا يصبح هدفك في الحياة ان أنت تتجوز أو أن تكون عندك عربية او عمل أو شيء هذه وسائل سائل وليست غايات أنا بتجوز عشان أعف نفسي عشان أعرف أعبد ربنا أنا بخلف عشان ولادي يعبد ربنا أنا باشتغل عشان إذا عندي مال أتقرب به إلى الله إذا كلنا هذه أشياء وسائل وليس غيات فكل ما في الدنيا من زهرة ومتاع زائل كل ذلك إنما وسيلة لتصل بها إلى مرضات الله وإلى جنته يقول الحبيب المصطفى كما عند البخاري إن في الجنة مئة درجة أعضها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس اعلى فانه اعلى الجنة وارسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل جلاله. انظر لمن حدد الهدف اماما اعطي مثلين فقط في هذه النقطة انظر مثل لعمر عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. لما عمر رجاء بن حيوى ان يشتري له ثوبا وكان وقتها عمر بن عبد العزيز اميرا عن المدينة المنور كان واليا على المدينة المنورة فاشترى له رجاء ثوبا بخمسمئه درهم فقال ما رأيك؟ قال ثوب جميل لولا انه رقيس الثمن فلما اصبح عمر بن عبد العزيز أميراً على المؤمنين يحكم ربع الكره الارضيه وعشرين دوله فارسل رجاء ابن حيوه مرة اخرى ليشتري له ثوبا جديدا فاشترى له ثوبا بخمسة دراهم انظر فقال له ما رأيك يا امير المؤمنين قال ثوب جميل لولا انه غالي الثمن فبكى يا رجاء ابن وقال ما شأنك يا امير المؤمنين قال اخبلك يا رجاء حدد هدفك. خلاص هو مش عايز غير حدا وحدك واسمع لما قاله قال اخبلك يا رجاء يا رجاء ان لي نفسا تواقه عندي هم عالية جدا في حب ايه في حب الخير وفي حب لقاء الله وجنة الله جنة وعلا ان لي نفسا تواقه ما وصلت الى شيء الا طاقة الذي فوقه فقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي الآن إلى جنة رب العالمين فأنا الآن أعمل له انظر ما تمنى لقاء الله إلا بعد أن أصبح أميرا للمؤمنين هذه المسألة ايه؟ حب الموت مع الراحة والعافية تبقى من الملوك وتتمنى لقاء الله تقولي يا رب مش لقاء بحبك نفسي اشوف النعيم اللي عندك نفسي انظر الى وجهه هذه المسألة انظر الامام ابن تيمية رحمه الله ورحمة الرسعة لما وشى به بعض العلماء الى السلطان او الى الحاكم فجيء بالامام ابن تيمية فقال له السلطان او الحاكم قال سمعت يا ابن تيمية انك تريد ملكي سمع ان انت بترس الملك بتاع. فتبسم الإمام المتابعين انظر هدف محدد عايز حاجة واحدة بس انظر الهدف فعلا ملكك والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعضا إني منذ عقلت رجدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض أنا مش عايز غير الجنة ملك ايه ودنية ايه وزعامة ايه ورئاسة ايه مش عايز حاجة حالس أنا مش عايز غير الجنة قال إني منذ عقلت رجدي أريد جنة عرضها السماوات الأرض فأشار الملك للحرس أن يدخله إلى السجن حينما نزل السور سور السجن فتبسم إمامه وقال فطول بينهم بسور له ماب باطنه فيه الرحمة وظاهره من خلاله العذاب ثم نظر إلى الحرس وقال ماذا يصنع بأعداده والله أن الجنة والأرسان في صدر جوه قران وسنة وذكر ومحبة ربنا والشوق لقاء الله وحب النبي واتباعنا به كل النعيم والجنه بتاعتي جوه مش بره انا جنتي وبستاني في صدري انا سرت فهي معي هتعمل معايا ايه انا قبلي شهاده واخراجي من بلدي سياح وسجني خلوه بيني وبين ربي فالماصول من أسره هوا والمحجوب من حجب عن ربي اذن فالامر الثاني الذي دار حوله وضع الهدف الذي وضعه لاصحابه وامته هو حب دخول الجنه اما الامر الثالث وبه يختم تلك الخطبه الا وهو محبه صحبه النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم عاش اصحاب النبي مع النبي راوا صدقه وامانته واخلاقه سمعوا تزكيه الحق جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فالله هو الذي زكاه في عقله فقال ما ظل صاحبكم وما غوى زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما تغى زكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد غراءه زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك زكاه في علمه فقال علمه شديد القوة زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم زكاه كله فقال وإن كان على قلق عظيم صلى الله عليه وسلم بل وضح الحق جل وعلا مكانة النبي في الملأ الأعلى عند الرب العلي وعند الملائكه المقربين فقال جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي ثم امر الله اهل الارض من المؤمنين الموحدين أن يصلوا ويسلموا على سيد الاولين والآخرين ليجتمع له الثناء من الأرض والسماء فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أجل بل سمع الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فرق وأنا أول من تمشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فرق وأنا أول مشافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فرق صلى الله عليه وسلم رأوا صدقه وامانته عاشوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا حلمه واخلاقه ورحمته صلى الله عليه وسلم فاشتاقوا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما صحبوه في الدنيا صلى الله عليه واله وسلم بل وكل ممن اشتاق لذلك والله أجل فهو الشوق لصحبة النبي في الجنة علم النبي لأصحابه ذلك من خلال حتى قصص بني إسرائيل ففي الحديث لâte الحاكم ان امراه عجوز من بني اسرائيل وادى الحديث من اوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الايام كان في ضيافه رجل من الاعراب فقدم له العربي الطعام والشراب واللبن فلما شرب النبي واكل قال للاعرابي اتنا غدا حتى نكافئك والنبي لا يترك احدا يعمل معه معروفا الا ويكافئه صلى الله عليه وسلم جاء رجل في اليوم التالي دخل على النبي قال سلما بذا لك يا عربي اللي انتهت هتطلبه الان مج لو طلب ان يكون مع النبي في الجنة لكان مع النبي في الجنة اي شاهد قبل هو مجد فقال اريد ناقة اتبلغ عليها واحتلغ لبنهم فغضب النبي ونظر الاصحاب وقال هل لا فعلتم مثلما فعلت عجوز بني اسرائيل قال وما فعلت عجوز بني اسرائيل قال النبي صلى الله عليه وسلم واختصار القصة أن يوسف عليه السلام حينما كان في مصر وحضارته وفاة أخذ العهد على أخيه بن يامين أنه إذا خرج من مصر أن يحتفر الأرض أن يأخذ جسد يوسف وأن يدفنه في الأرض المقدسة فلما حضرت بنيامين يمين الوفاة اخذ العهد على بني اسرائيل ان يحتفروا في مكان الذي دفن فيه يوسف وان ياخذوا جسده ليدفنوا في الارض المقدسة فلما مرت الايام وجاء موسى عليه السلام وحدثت المناظرة التي كانت بينه وبين فرعون وتبعه فرعون وجنوده يريد ان يقتله ومن معه من المؤمنين وصل موسى الى مكان فتاه هو ومن معه فسال العلماء الذين كانوا معه ما الذي حدث قالوا الذي حدث ان يوسف قد اخذ على بنيامين العهد وبنيامين اخذ على بني اسرائيل العهد الا يخرجوا من ارض مصر حتى ياخذوا جسد يوسف ويدفنوه في الأرض المقدسه قال ومن يعلم اين جسد يوسف قالوا عجوز بني اسرائيل المراه دي فتلوه بها فقال واين هي فدلوه عليه فجئ بها فقال لهم موسى عليه السلام ألا تدلين على قبر يوسف عليه السلام قالت أجل ولكني لن أفعل ذلك حتى تعطيني حكمه فقال لها موسى عليه السلام وما حكمك قالت أن أكون معك في الجنة شوف علومة همه امرأة عجوز ومن بني إسرائيل بتقوله مش لك القبر فين إلا لما تديني عهد أني لكن معك في الجنة فسيدنا موسى أحس أن هذا الأجل أكثر مما تستحق هذه المرة يعني مجرد أنها تشوي الله عن قبل وقال في جنة أو أنه كما قال المفسرون أو أنه لا يستطيع أن يحكم في تلك المسألة وإنما الحكم فيها بالله فسكت موسى عليه السلام فأوحى الله له يا موسى أعطها حكمها فقال أنت معي في الجنة فأشارت إلى القبل فاحتفروا فأخرجوا جسد يوسف الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن امرأة من بني إسرائيل كان عندها علوء همه فاشتاقت لان تكون مع موسى في الجنة فمن باب اولى ان تشتاقوا انتم لان تكونوا مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد ان النبي حينما كان في ليلة الهجرة ذهب الى ابي بكر، فلما ذهب اليه قال له ان الله قد اذن لي بالهجرة فقال له ابو بكر الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله قال الصحبة, يا الله قال الصحبة لابا بكر. اجل والله بل امدر وتأمل معي ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يهاجر الى النبي والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة الي عبادة في الهرج كهجرة الي بل وفي الحديث رواه مسلم في غزوة احد لما اجتمع المشركون بعدما عصى بعدما عصى مات الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد المشركون قتل النبي محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اجتمع له تسعة من الصحابة سبع من الأنصار واثنان من المهاجرين قال من للقوم وهو رفيقي في الجنة فتقدم السبع من الأنصار الواحدة والواحد فقتلوا جميعا من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة الخندق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه من, من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه فمن الذي جاءه بالخبر حزيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه بل قال النبي موضحا كيف تكون في صحبة النبي اعطى الجميع الفرصه فقال النبي كما عند البخاري انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا بل وقال كما عند مسلم من عال جاريتين بنتين رباهم من عال جاريتين حتى تبلغك كنت انا وهو في الجنة هكذا صلى الله عليه وسلم بل قال كما عند الترمذي باسناد حسن ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسبكم اخلاقا واختم بتلك الاحاديث الثلاث ففي الصحيحين ان رجلا اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مدى الساعة قال وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله فقال له النبي أنت مع من أحبت يقول أنس راوي الحديث. فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث لماذا قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإلا لم أعمل بمثل أعمالهم ربيع بن كعب مالك والحديث رواه مسلم حقد هدفه أنا مش عايز للصحبة النبي كان يقدم ماء الوضوء للنبي فقال النبي سني شيئا يا ربيع قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال او غير ذلك مش عايز حالك كده قال هو ذاك يا رسول الله قال فاعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تزجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة وأخيرا ففي الحديث الذي روه التبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن أن رجلا محبا وأسمي هذا الحديث بحديث المحب جاء إلى النبي فقال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما اصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك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 الظلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستاثروا به دوننا كلا والله لن منهم عليه على الحوض حتى يعلموا أنهم قد خلفوا رجال هل تطمح همتك الى أن تكون مثل مسلم خولان فتقول لاصحاب النبي الظلم أصحاب النبي أن يستاثروا به دوننا كلا والله لن منهم عليه على الحوض صلى الله عليه وسلم إذا فرمضان بلا زمان. من الآن أيها الاخ الحبيب من الآن أيها الأخوة المباركة نمو من الآن على أن نعيش رمضان بلا ذنب. أن نشتاق للقاء الله أن نشتاق لجنة الله أن نشتاق لصحبه رسول الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات اشف مطا المسلمين ورحم مهده المسلمين واعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا أحسن خلاصنا فك اسرانا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مننا يسر على الصراط مننا بل ودجوهنا يوم العرض عليك ارزقنا جميعا حسنا الخاتمه ارزقنا جميعا حسنا الخاتمه اللهم نقص لنا من فشتك ما يحول بيننا وبين معصيه ومن فر... ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقلتنا اجعله الوارث من منا اجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على القوم الكافرين نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم بلغنا جميعا شهر رمضان وارزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا اعطك رقابنا جميعا من اليران كل من حضر اليوم من النار اعتق كل من حضر اليوم من النار اعتق كل من حضر اليوم من النار اللهم انصر اخواننا في كل مكان اللهم انصر المسلمين على الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اعز الاسلام والمسلمين اللهم الف بين قلوب المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله عظيما ولك مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته